بحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يد م المس جد الحرا م إ المس ج قص فالذي بارنا حوله لنريه من آياتنا فالذي <تصفيق> بارنا حوله لنريه من آياتنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا إنه هو السميع البصير وجعلناه هدى لمن إسرائيل أن لا تتخذ من ذريّة من حملنا مع نوح ذريّة من عظيم. اللهم صل وسلم وجد عبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول ye okiya salamun aleykum